فسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقدوا هو جنب فأذن لهم صلى الله عليه بذلك على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة لماذا لا باس بالنوم ولا من النوم آه. انا بسال شيخ يعني بقول وحين اذا لا بأس من النوم مع الجنازه بقول له ايها لا باس من النوم ولا لا باس بالنوم فاجاب ده لا باس بالنوم وده اللي مع ايه لا باس نعم وحين اذا لا باس بالنوم مع الجنازه إنما اللي مكتوب طبعا عندنا من النوم ما يؤخذ من الحديث جواز نوم الجنوب قبل الغسل إذا توضع أن الكمال ألا ينام الجنوب حتى يغتفل لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة مشروعية الوضوء قبل النوم للجنوب إذا لم يغتفل الفرق بين الثاني والثالث سرء من السيدة الثانية والثالثة أن الكمال أن لا ينام الجنوب حتى يغتثل لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة مشروعية الوضوء قبل النوم للجنوب إذا لم يغتثل ان هو بيقول الترتيب هكذا غسل فوضوء فلا يمس ماء نعم باعتبار أنه قال إيه لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة ثم قال مشروعية الوضوء هل المشروعية هنا فيها معنى الوجوب ولا مجرد استحباب فقط هيأتي الكلام فيه هو ألها بعدها قال قراهة نوم الجنوب بلا غسل ولا وضوء ها تراهيب الاستحباب طيب ممكن لي لأ طبعا هذا الحديث خاص ببيان حكم نوم الجنوب وقد اتفق العلماء على جواز النوم للجنوب قبل الاغتسال واختلفوا في جواز النوم قبل الوضوء إذن هنا اتفقوا على أنه ممكن يرجع الغسل لكن هل يلزموا أن يتوضأ قبل أن ينام أم لا انتوا ماذا سابقوا في المسألة دي لزوما ولا استحبابا طيب نشوف على الأفضل يغشف فقيل الوضوء قبل أن ينام أفضل وهو مذهب الحنفية وإليه مال بن عبد البر رحمه الله تعالى وقيل يندب للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام هو مذهب المالكية وقيل يكره أن ينام بدون وضوء وهو مذهب الشافعية والمشهور عند المتأخرين من الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ودل قطع به الشارع في آخر فائدة وقيل يجب عليه الوضوء إذا أراد أن ينام اختاره ابن حبيب من المالكية وهو مذهب الظاهري أما من قال يجوز للجنب أن ينام دون أن يمث ماءاً فاستدلوا بأدلة أشهرها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسى صلى ما ينام وهو جنب ولا يمس ماء وأنه طبعا لو صح لكان قاطعا في محل النجاع كما يقولون يعني وأكثر أهل العلم على إعلاله وهم شعب وأحمد ومسلم والثوري وأبو داود والترمذي ويزيد بن هارون وأبو حاتم الرازي وقال ابن مفوز أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إصحاق وتعقبه الحافظ فقال كَذَا قَالَ وَتَسَاهَلَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ طبعا لما يقول أجمع المحدثون على إنه خطأ إذا ينبغي أن يطرح بمرة يعني وتعقبه الحافظ فقال كذا قال وَتَسَاهَلَ في نقل الْإِجْمَاعِ فقد صححه البيهقي وقال إن أبا إسحار قد بيّن سماعه من الأسود في رواية زهير عنه ثم قال وقال الدار قطمي في العلل يشبه أن يكون الخبران صحيحين يشبه أن يكون الخبران صحيحين قاله بعض أهل العلم وقالت الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق وعلى تقبير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلغ كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء حتى يصبح ولا يمس يبقى هنا يمس معنى الماء منصرف إيه؟ للغسل أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث ويؤيده ما رواه هشين عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود وما رواه ابن خزيمة في صحيحهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوبأ إن شاء وأصله في الصحيحين دون قوله إن شاء انتهى ملخصا من تلقيص الحبيب هذا كان كلام من حافظ ابن حاجع رحمه الله قلت وزيادة إن شاء زيادة شاذة وهي الدليل الثاني لهؤلاء يعني الذين يقولون بجواز النوم دون أن يمس ماء طبعا هذه زيادة شاذة ولبين شددها طبعا يطول الكلام لكنها زيادة شاذة ويكفي إن البخاري ومسلم اتفق على عدم إرادها ودليلهم الثالث ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرد إليه طعام فأكل ولم يمس ماء قال وزادني عمر بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضع قال ما أردت صلاة فأتوضى ورواه عبد بن حميد وفيه إنما أمرتم بالوضوء للصلاة وسنده صحيح وفيه التعبير بالحصر بإنما وقول سسلم ما أردت صلاة فأتوضى وقول إنما أمرتم بالوضوء للصلاة منطوق أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة ومفهومه أنه لا يجب الوضوء لغير الصلاة ومنه الوضوء عند النوم للجنوب وهذا الحقيقة أقوى أدلة القائلين بعدم وجوب الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام هو من أدلة القائلين ب يجوز لغير المتطهر أن يمس المصحف وأن يمكث في المسجد وغير ذلك يستدلوا بهذا الدليل أيضا واستدل من قال بوجوب الوضوء للجنوب إذا أراد النوم بأدلة منها حديث ابن عمر أن عمر رأسا على صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث الباب فأذن بالنوم بشرط الوضوء وهذا أقوى من الوجوب الشرطية أقوى من الوجوء نعم حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت كان نبس سلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة متفق عليه فقولها كان لما قررنا قبل ذلك دل على الاستمرار وهو وإن كان فعلا إلا أنه مؤيد لحديث عمر رضي الله تعالى عنه في عدم النوم إلا بشرف الوضوء ثالثا حديث عمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تحضروا جنازة الكافر ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شريب أن يتوضأ هذا رواء أحمد وابو داود والترمد وغيرهم من طريق عطاء الخرسان عن يحيى بن يعمر عنه ويحيى لم يلقى عن نارا وقد قال أبو داود بين عطاء الخرساني او بين يحيى بن يعمر وعمار في هذا الحديث رجل انتهى كلامه وعطاء الخرساني كثير الوهم والتجليف وأخرجه أبو داود من طريق الحسن البصري عن عمار أن رسول صلى الله قال ثلاث لا تقربهم الملائكة ثلاثة فلات ولا ثلاثة يا كده يا كده عند أبو داود ثلاثة مش عارف وجهها إيه رادوفه يا جماعه نعم لو كانوا اللغه العربيه يخرجوا يعني من المؤازق دايما <تصفيق> على تقدير محذوف ويعملوا اللي عايزين يعملوه بقى بعد كده يعني, <تصفيق> يعني ثلاثة لا تقربهم الملائكه او على تقدير محذوف يبقى ثلاثه انفس لا تقربهم الملائكه <تصفيق> بخير جيفه الكافر والمتمضخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ والحسن لم يسمع من عمار محل الشيط في الحديث الأول إيه؟ ها حديث الرؤية الأولى قوله ورخص للجنب إذا نام او أكل أو شرب أن يتوضأ رخص يدل على أنه في مقابل المن. أي لا يرخص له في النوم إلا بالوضوء هكذا قال يعني ظاهر أو دلالة النفس إذا ثبت ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضع يبقى ده إيه خروج من الأصل أو خروج عن الأصل اللي هو اللي الغسل يبقى هنا نعم يجوز له أن ينام لكن بشرط أن يتوضأ هذا أدنى حاجة يمكن أن يعمله نعم ولا شك أن القول بالوجوب لأن طبعا قول مهجور قول قول ولكن القول بالاستحباب أقوى منه نعم وقد ذهب قوم إلى القول بالكراهة باعتبار أن مسلم كان لا ينام وهو جنب حتى يتوضأ والخروج عن هذا الهادي لا يخلو من تراهة شديدة وعلى كل حال فعلى المسلم أن يحرص على النوم على وضوء خروجا من خلاف أهل العلم والله تعالى أعلم وقال ابن دقيق العيد في الحديث متمسك للوجوب أي للقول به الوجوب فإنه وقفا إباحة النوم على الوضوء وقال هذا الأمر ليس للوجوب ولا ولا للإستحباب فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب الأصل في النوم إيه؟ مباح إن شاء نام وإن شاء لم ينم إذا إذن مسألة الكنو يأمر بالنوم أو ينهى عن النوم هذا غير مقصود إنما النوم على صفة خاصة أو هيئة خاصة نعم. قال فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب فإذن هو للإباحة فتتوقف الإباحة على الوضوء وذلك هو المطلوب إبقى كأنه قال لا يباح له أن ينام إلا وهو متوضع وقال ابن الملقم واختلف في علة هذا الوضوء فقيل ظاهر قول مالك لأنه تعبد ففي الإكمال عنه وضوء الجنب شيء لذمه لا لخوف موت عليه لأن البعض يقولون إنه يخشى ان ينام وهو على جناب فأقل شيء أن يخفف هذه الجنابة بالوضوء لكن مالك رحمه الله ظاهر قول هذا أنه تعبد نعم. وقال بعض المالكية لعله ينشط فيغتسل يعني لما يؤمن على السرير ووصل لمكان الوضوء خلاص يعني إيه؟ أنا يعني النمر راح, راح خلاص بقى وأنا استعملت المياه في بعض بدني يبقى ايه بالمر. ماشي بالمر وقال بعضهم ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام فعلى هذا تتوضع الحائط ولا تتوضع على الأول يعني لو قلنا أن هي العلة خشية الموت على حدث يبقى كذلك سنقول للحائط كل ما تريد أن تنام تتوضى تخفف الحدد ولسيما ان الجنابة أخف من الحيط يبقى إذا قلنا لي الجنوب توضى لتخفيف توضى خشية الموت يبقى كذلك أيضا الحائد يقال لها توضى خشية الموت قالوا وقال بعضهم ليبيت على إحدى الثهارتين خشية الموت في المنام فعلى هذا تتوضأ الحائض ولا تتوضأ على الأول وينبني على ذلك التيمم أيضا وأما أصحابنا فقالوا الحكمة فيه تخفيف الحدث فلا يستحب للحائض إلا أن ينقطع دمها وهل ينتقى ضوضوء الجنوب بالحدث الأصغر يعني واحد الآن توضع. ونام ثم أحدث هل يقوم يتوضع مرة ثانية ولا خلاص الوضوء الأول أجزأه متصورة ولا مش متصورة متصورة جدا ممكن يعني ينتقد وضوءه في لحظة يعني. طبعا في خلاف فر والباج عن مالك أنه إنما ينتقد بمعاودة الجماع دون البول والغاق وقال اللخمي ينتقض بالحدث الأصغر وقال القاضي عياب هو على طهارة ولا ينتقض إلا بمعاودة الجماع وهو الظاهر والله تعالى أعلم لأن هو أتى بما عليه إلا أن إيه؟ يعني نعم ويتوضأ خلاص يبقى يتوضأ هو توضأ ولا لم يتوضأ هو توضأ وليس المقصود من هذا الوضوء أي تعبد او أي لا يعني لا يتركب عليه عمل تعبدي غير ذات الوضوء نفسه يعني هو المطلوب هنا إيه؟ الوضوء للوضوء ليس لشيء آخر فإذا انتقد هذا الوضوء خلاص وأتى بما عليه ولا يلزم أن يتوضع مرة ثانية إلا بدليل جديد نعم قال ابن جوزي في كشف مشكلة صحيحية دل هذا الحديث على استحباب التنظف من الأقدار عند النوم لأن الإنسان لا يكاد يتوضأ حتى يغسل ما به من أذى وإنما أمر الإنسان بذلك عند النوم لأن الملائكة تبتعد عن الوسخ والريح الكريهة والشياطين تتعرض للأنجاف والأقبار وقال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش فما كان منها طاهرا سجد عند العرش وما ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش ثم إن الوضوء يخفف الحدث ولهذا يجوز عندنا للجنوب عند من؟ عند الجنوب عند عندنا حنابلة عند آه يجوز عندنا عند الحنابلة للجنوب إذا توضع أن يجلس في المسجد انتهى كلامه قلت الأثر الذي ذكره عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما رواه البخاري في التاريخ والبيهقي في الشعب وفي إسناده علي بن غالب مختلف فيه قال البيهقي هكذا جاء موقوفا وتابعه بن لهيع عن واحد فألا يقال إن ذا من قبل المرفوع هم؟ نعم لا يقال بأن هذا له حكم الرفع لأننا ننظر في الراوي هل ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب أم لا وعبد الله بن عمر مشهور بأنه كان يأخذ عن أهل الكتاب فيغلب على الظن إن يكون من الإسرائيليات المنقولة عن كتب بني إسرائيل <تصفيق> وفي الباب ونقدر نقول يغني عن هذا الحديث حديث عبدالله أو أثر قول عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من بات طاهرا بات في ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه باتة طاهرة هي شكلها عندكم باتة طاهرة لا هي باتة يعني يعني... ها لا اعرفوش الورقة لا ايه انت بصور لهم دي انت عايز تفررهم <تصفيق> لا لا يكون حاجة زي كده ليه يعني مثل نتبية تتقوم بصورها <تصفيق> لا كل صفحتين اول الماضي المهم هي موجوده في الورق يعني هيبقى شكلها مات فهي باته حتى البزار وابن حبان والطبراني وصحاب شيخ الالباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب ده بقى لحكم الراحه ولا لأن عبدالله ابن عمر لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي أبدا يعني لأنها مسألة غيبية لا يتصور تدخل ابن عمر ولا جير فيها بالرأي هذا ما يتعلق بهذا الحديث نبدأ المرة التي في الحديث الثانية والثلاثين إن شاء الله